عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكين بما آتاهم ربهم ووقعهم ربهم عذاب الجحيم اكلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سغر مصفوفة وزوجناهم بحور عين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 وأمددناهم بفاكية ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لهم فيها ولا تأفيه ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا قَدْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قلت ربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلام بهذا أم هم قوم طاغون